جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا سؤال يقول ما هي الزيارات المشروعة والممنوعة في المدينة النبوية أماكن التي تسرع زيارتها في المدينة الخمسة الأماكن التي تسرع زيارتها في المدينة الخمسة وهي التي دل عليها الدلائل وأتت عليها الشواهد في سنه النبي عليه الصلاة والسلام أولها هذا المسجد المسجد النبوي وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وذكر منها هذا المسجد وقال عليه الصلاة والسلام صلاه في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فياتي المسلم إلى المدينة بنيه زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأول عمل يبدأ في المدينة الصلاة في هذا المسجد سواء فريضة, نوافق فريضة أو يتنفل ما تيسر له من النوافل ويزور مسجد قباء وقد قال عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته واتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره كان كأجر عمره وكان عليه الصلاة والسلام يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا كل سبت فهذان مسجدان تشرع زيارتهما في المدينة ويشرع زيارة ثلاثه مقابر قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه وقبور البقيع وقبور الشهداء فهذه خمسة مواضع في المدينة مسجدان وثلاثة مقابر تشرع زيارتها ما سوى ذلك لا دليل عليه. ما سوى ذلك من الأماكن والمواضع ليس هناك دليل على مشروعية زيارتها وإنما الذي دل عليه الدليل هذه المواضع الخمسة نعم يقول كيف تعبد المسلم لله بالمحبة والخوف والرجاء هذه الأمور الثلاثة التي عينها السائل في سؤاله المحبة والخوف والرجاء يسميها العلماء أركان التعبد القلبية أركان التعبد القلبية ومعنى ذلك أن تكون هذه الأركان قائمة في قلب العبد في عباداته كلها فأنت تصلي حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه تحج حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه تصوم حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه فهذه الأركان الثلاثة ومكانها القلب يجب أن تكون قائمة في قلب الإنسان في كل العبادات وجميع القربات ولهذا سماها العلماء أركان التعبد القلبية وهي ثلاثة الحب والرجاء والخوف فنحن نعبد الله حبا له سبحانه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه وقد جمعت هذه الأركان الثلاثة في قول الله سبحانه وتعالى من سورة الإسراء اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا واجتمعت أيضا هذه الأركان في سورة الفاتحة ففي قولك الحمد لله رب العالمين المحبة لأن الحمد هو الثناء مع الحب للممدوح والرحمن الرحيم اذا قرأتها وأنت متأمل ما الذي يتحرك في قلبك ويرجون رحمته ويرجون رحمته اذا قرأت الرحمن الرحيم متأمل فيها تحرك في قلبك الرجاء رجاء رحمة الله كما تقدم في الآية وارجون رحمته واذا قرأت مالك يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله إذا قرأت مالك يوم الدين ما الذي يتحرك في قلبك الخوف الخوف فبعد هذه الثلاث جاء قول إياك نعبد أي نعبدك يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين فهذه أركان ثلاثة للتعبد يجب أن يكون تعبدنا لله سبحانه وتعالى في كل العبادات قائما على هذه الأركان الثلاثة لا نعبد الله بالحب وحده ولا بالرجاء وحده ولا بالخوف وحده بل نعبده بالحب والرجاء والخوف فقل ما حكم تتبع الإمام بالمصحف في صلاة التراويح؟ إذا كان الإمام ليس وراءه من يفتح عليه إذا كان الإمام ليس وراءه من يفتح عليه من الحفاظ واحتاج الأمر أن يقف وراءه فاتحا المصحف حتى يفتح عليه إذا غلط أو أخطأ فله ذلك أما أن يفتح فقط لمتابعة الإمام فهذا الصحيح أنه لا يفعل الصحيح أنه لا يفعل وهذا يترتب عليه حركة في في الصلاة كثيرة وانشغال عن متابعه الإمام فالصحيح أن هذا لا يفعل لا يفعل إلا إذا كان هناك حاجة إما إمام يريد أن يطيل القراه بالناس وهو لا يحفظ فيقرأ من المصحف للحاجة أو مأموم يحتاج الإمام لا أن يفتح عليه في صلاته فيما لو اخطا لعدم وجود حفاظ خلف الإمام فيمكن لهذا أن يحمل مع المصحف أما من فلا. فلا يقول هل يجوز أن يتحدث شاب مع فتاة من دول أوروبية وذلك عبر الإنترنت عن طريق لا من دول أوروبية ولا من دول غ... لا يجوز المحادثة مع المرأة الأجنبية وهذا من أبواب الشر هذا من أبواب الشر ومن أبواب الفساد سواء بالهاتف النقال أو من خلال الشبكة العنكبوتية الانترنت والآن في مجالس يسمونها في الانترنت مجالس الدردشة يسمونها مجالس الدردشة ويدخل يعني ما ماذا نقول يدخل هذه المواقع وهذه الأماكن ويتحدث مع النساء ويتحدثنا معه وبحكم أنه لا يعرفها ولا تعرفه كل منهما يسف الحديث ويقع في إلى أن تتورط كثير من النساء في علاقات وأمور ومصائب كثيرة جدا بليت بها كثير من النساء من خلال هذه المواقع فهذه المحادثة محرمة ولا تجوز ومن أسباب وسائل الشر والفساد نعم يقول هل صحيح أن مسائل العقيدة لا خلاف فيها مسائل العقيدة بين الصحابة وصول الدين بين الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أمور مجمع عليها ومتقررة وثابتة ودلائلها ظاهرة وبينه وليس بين الصحابة ومن اتبعهم بإحسان خلاف في أصول الاعتقاد في أصول الاعتقاد فهي أمور واضحة وبينه ودلائلها ظاهرة وأمور مجمع عليها فليس فيها خلاف بل هي أمور ثابته متقلره لدى الجميع نعم. يقول هل يردد المسلم الاذان مع المذيع إذا كان إذا كان المذيع يؤذن لبلده إذا كان المذيع يؤذن لبلده ولا يسمع صوت المؤذن القريب منه له ذلك له ذلك اذا كان يؤذن لدخول الوقت في بلده ولا يتسنى له أن يسمع صوت المؤذن فتكون يكون المذياع مثل مكبر الصوت الذي في المسجد يوصل, يوصل صوت المؤذن إليه فله أن يردد معه الاذان نعم يقول حفظكم الله هل للدعاء في المسجد النبوي والمسجد الحرام خاصيه الدعاء يكون مستجابا بأمور منها ما يتعلق بحال الداعي منها ما يتعلق بحال الداعي ومنها ما يتعلق بشرف الزمان والوقت ومنها ما يتعلق ايضا بالمكان والنبي عليه الصلاة والسلام تحرى الدعاء في بعض المواضع في حجه لبيت الله الحرام فالشاهد أن الدعاء لإجابته أسباب منها ما يتعلق بالزمان ومنها ما يتعلق بحال الداعي أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد والدعاء مستجاب في الثلث الأخير من الليل وهناك دلائل تدل على هذا المعنى وهو أن لإجابة الدعاء صله بهذه الأمور نعم يقول ما حكم ما حكم قراءة الفاتحة عند القبر لا دليل على هذا لا دليل على قراءة ال الفاتح عند القبر والصحابة لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وسالوه سؤالا واضحا قالوا له ماذا نقول إذا زرنا القبور هل جاء في الحديث أنه قال لهم اقرأوا الفاتحة ونحن نعلم منه عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين ولو كان قراءة الفاتحة امرا محببا وامرا مطلوبا في الشرع لارشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اليه لأنهم جاءوه وسالوه قالوا يا رسول الله إذا زرنا القبور واتينا القبور ماذا نقول ما قال لهم يقرأوا الفاتحة لم يقل لهم عليه الصلاة والسلام يقرأوا الفاتحة وإنما قال لهم تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ولما, ولما جهل كثير من الناس بالسنة تجده اذا ذهب القبور يقرأ الفاتحة وهي لم تشرع له ولا يدعو للموت بهذه الدعوة ومشروعة فتجد يفعل غير المشروع ويترك المشروع وهذا السبب الجهل بالسنة نعم يقول العبد مسير او مخير العبد هل هو مسير او مخير جواب ذلك نقرأه في قول الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين والله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الايه ان العبد له مسيئة ومعنى ان له مسيئة اي انه يختار وهديناه النجلين يختار طريق الخير أو يختار طريق الشر يختار المسجد أو يختار مكان اللعب والباطل وتجد الذي يذهب المسجد يذهب المسجد برغبته والذي يذهب إلى مكان الفساد يذهب إليه أيضا برابته فعنده اختيار من هذه الجهة له مشيئه ليس من المشيئه بل له مشيئه يختار فيها طريق الخير ويختار فيها طريق الشر. قال وما تساءون إلا ان يشاء الله رب العالمين وهذا فيه أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله وأنه لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء لم يساءه الله سبحانه وتعالى وهذا المعنى جمعه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات جميلة فقال ما شئت كان وإن لم أساء وما شئت إن لم تساء لم يكن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 اولا قول النبي عليه الصلاة والسلام ياس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ما سبب ما سبب هذا اليأس ما سبب هذا اليأس الذي حصل للشيطان قال قال الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب الشيطان لما رأى ظهور التوحيد والإيمان وإقبال الناس عليه ودخولهم في دين الله افواجا وتزايد الناس في الدخول في هذا الدين لما رأى الدين في تزايد دخل إلى قلبه وإلى نفسه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب دخله يأس دخل إلى قلبه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لكن هل توقف عن عملية الاغواء او انه مستمر وماضي الواقع والذي تدل عليه النصوص والشواهد الكثيرة انه مستمر مستمر في عملية الاغواء ولهذا جاء في حديث اخر قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الاوثان قال لا تقوم الساعة حتى تعبد ثئام من أمتي الأوثان وجاء في الحديث الآخر قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إيات نساء دوس على ذي الخلصه صنم من الأصنام في جزيرة العرب حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصه يعني وهن يطفن على هذا الصنم إذا الشيطان استمر استمر في في الإغواء وفي الصد عن عندين الله تبارك وتعالى وماض في مهمة الإغواء والله عز وجل قال له في القرآن واستفزز من استطعت منهم بصوتك وخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة ومن السنة أن المسلم يقول في الصباح والمساء وعند النوم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليكه أشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وفي لفظ ومن شر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم اعوذ بك من شر الشيطان وشركه اي ما يدعو اليه من الشرك فهل يقول قائل هذا الدعاء ليس له حاجة هل يقول قائل هل يقول عاقل هذا الدعاء ليس له حاجة الشيطان يأس أن يعبد يا المصلون في جزيرة العرب والشرك لن يقع ولن ندعو الله أن يعيدنا من الشرك هل يقول عاقل هذا الكلام والنبي عليه الصلاة والسلام وجه الناس وجه الأمة إلى هذه الدعوة في الصباح والمساء وعند النوم أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وفي روايه وشركه أي مصائده وحبالاته التي يضعها للناس لصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى وجاء عنه عليه الصلاة والسلام مشروعية أن يقول المسلم إذا دخل مسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وعند تلاوة القرآن التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعند الخروج من المسجد التعود بالله من الشيطان الرجيم هل يقول عاقل ان هذا كله ليس له حاجة مستدلا بحديث إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب فقوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب هذا يبين حال الشيطان لما رأى دخول الناس في دين الله أفواجه لكنه مع ذلك استمر في عملية الإغواء واستمر في عملية الصد عن دين الله وجاء في الحديث الصحيح أن الشيطان كل يوم إذا أصبح ينصب عرشا على الماء ويضع عنده تاج والحديث ثابت ويضع عنده تاج ثم يبث جنوده كل صباح ويقول لهم أيكم اليوم أغوى مسلما فألبسوا التاج أيكم اليوم اغوى مسلما فالبسه التاج فياتيه الرجل فياتيه الواحد من جنوده ويقول لم أزل به حتى عق والديه فيقول يوشك كان يبرهما أريد أكبر من هذا يقول الآخر لم أزل به حتى طلق زوجته يقول يوشك ان يراجعها يعني أريد أكبر من ذلك فيقول الآخر لم أزل به حتى قتل مسلما فيقول أنت أنت ويأتي الثالث ويقول لم أزل به حتى أشرك بالله فيقول أنت أنت ويلبسه التاج ماذا يقول هؤلاء في الفهم الخاطئ للحديث إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ويفهم هذا أو بعض الناس يفهمون من هذا الحديث أنه لا يوجد شرك لا يوجد شرك بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب وهذا فهم خاطئ فهم خاطئ مصادم كل المصادمة للأدلة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أدلة القرآن الكريم ولهذا يجب على المسلم أن يحذر الشرك وأن يخافه وأن يتعود بالله سبحانه وتعالى منه وأن يسأل ربه دوما وابدا أن يعيده منه وأذكر هنا أيضا حديثين الحديث الأول في الأدب المفرد البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام للشرك فيكم أخف من دبيب النمن قالوا يا رسول الله وليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق قال والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخف من دبيب النمن أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره قلنا بنا يا رسول الله قال تقولون اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم وجاء في الأدب المفرد بسند ثابت أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كل يوم يقول إذا أصبح ثلاث مرات وإذا أمسى ثلاث مرات اللهم إني اعوذ بك من الكفر ومن الفقر واعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت يتعود بالله من الكفر إذا أصبح ثلاثا وإذا أمسى ثلاثا والمسلم يأتسي به ويقتدي فيتعوذ بالله من الكفر ويتعوذ بالله من الشرك أما كلام هؤلاء المخدلين، الجاهلين بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام هؤلاء يعطلون هذا الخير كله ويقولون ما في حاجة ما دام ان فيه الحديث هذا إن الشيطان يائس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب ما هناك حاجة لهذه الأدعية ولا هناك حاجة لتعلم التوحيد ولا هناك حاجة أيضا للخوف من الشرك وهذا كله تخذيل وصد عن سواء السبيل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.